سلام عليكم ورحمة الله هيا يا شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا في الصوت إن شاء الله معلاش ما, ما رضي يفتح معايا البرنامج سبحان الله إلى توقعت إنه في إشكال الحمد لله أن نشتغل معايا طيب الحمد لله رب العالمين طيب الشيخ نايف الآن معنا والشيخ خالد والشيخ عبد العزيز ممتاز جدا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علمه اللهم صرح لي صدري وستلي أمري وحل العقدة باللسان فوقولي شايفينك سجيل متابكم شغال؟ انا مكتوب قدامي يتم الآن التسليم فتشيل شباب هنالي صح طيب ممتاز جدا تمام طيب الان عندي كتاب الدياسات تبع كان جزء من الدياسات وقلنا ان شاء الله تعالى نختم الدياسات الامر لايتعامل كنت تكلمت في المحاضره اللي عن الاعضاء والمناصب العظو زي العين يعني شيء ان عرض عن بياض وسواد فدا ايش منفعه العين هذه اطفال كذلك عندنا الاذن لها منفعتها ايش منفعه السمع وهاكذا عندنا الاعضاء ولها منافع الان غلابه الامر ايش الشم وهكذا الآن طيب الان ابغى من الكتاب شوفوا عندكم فصل في ديه المنافع فصل في ديه المنافع أبو أقول لكم الحاجة ما عليش ذكرت لكم في المحاضر اللي فاتت بس من بابا الذكرة يعني أذكرت لكم في المحاضر اللي فاتت قالوا الأعضاء عندها لمنهم هو عضو واحد وقلت لكم الإنسان والذكر وكل على واحد من هذه دية كاملة وقلت لكم في عضوين في الإنسان زي إيش العينين على سبيل المثال واللحيين واليدين والرجلين وال وال كلها اثنين اثنين في ثلاثه حاجات في الانسان نعم القردقه بالقشم او الانف هذا اللي حيكون معانا ان شاء الله تعالى هو لايش حيسير الاشاره فيما بعد ثلاثي دائما حتى في اختبار ثلاثي ممكن يعتبر واحد واستقصى لو... بالكامل لكن انا عشان اجيب شيء تراسي عندنا الانف فالانف قلنا في منخر ومنخر قصبه من العظم اللي في النص هذا السفيه على فئه الاكتاف طيب في اربع حاجات في الانسان لدينا الأجفال الأربعة 1 2 3 4 طيب بعدين عندنا 10 حاجات في الإنسان اللي هي أصابة عادية 2 و كذا أنا جستمتل ديها الآن على 1 و 3 لو كانت زي 100 أمي زي 100 ألف فصل لساني كل 100 ألف طيب و بعدين لو كانت يدين 50 50 لو كانت 3 كان ألف يصير 3300 و 3300 نغربها الثلاثة تطلب معي 200 ألف طيب أربع حاجاتها هي الأجفال الأربعة كل واحدة يعني عشرة حاجات تبهي الأصاد عليه الدين والجبين كل واحد عليه كم ؟ عليه عشرة أناس ريال طيب نجي للمنافع المنافع المنافع هذه الموجودة عندنا لقيت عندي شيء له منفعتين وشيء له منفعة واحدة فقط يعني ما في أربعة وعشرة وكذا زي إيش مثلا أنا أتكلم عن البصور الآن كم منفع له البصور عندنا ؟ منفعتين عين يمين عين شمال كم إذن عندنا الاستماع يمين وشمال إذن منفعتين كل واحد عليه نصيبيه طيب كم منفعه لاستنساك البول من غائط تعجبكم الله كم منفعه واحده ما عندنا لا واحد لاخراج البول على تعجبكم واحد مكان لاخراج الغائط على تعجبكم الله إذن في ديه كامله يعني لو جاء واحد ضرب واحد على ظهره بمش عارف ومع استنساك البول او مع استنساك الغائط ففي هذه الحاله حاقول على كل منفعه لا ما في لحبه واحده في الجسم حطونا عليهن في وهي سابتنا؟ طيب هذا بحيء تقريب بس ايش انه المناس عجب حبّة عندنا جبنا في الأعضاء كم؟, كم حبّة عندنا في جسم يقول الشيخ الآن هو تجرب فيه كل حاسة ديا كاملة كل حاسة ديا كاملة والحواف السماء يعني إذا راح تنذنيه بالكامل كسماء فيها ديا كاملة والبطر إذا راح بالكامل ديا كاملة والشم إذا راح بالكامل ديا كاملة والذوق لحديث وتجتمع ديا ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا ذهب سمعه و بصره و نكاحه و عقله بأربع ديات والرجل حي إذا ضرب رجل فذهب سمعه بالكامل مع جسمه وبصره مع جسوف و نكاحه يعني الآلة موجودة بما يبدو رجانه و عقله العقل يعني هو ما كان التفكير لو قلنا بالمعنى بصح فكأنه معتوب بأربع ديات و رجل لا يزال حي طيب هذه منفعة من المنافق قال كذا تجبر ديه كاملة الكلام. الكلام الآن انا أشوف عن ما نتكلم الآن بفضل الله سبحانه وتعالى الكلام عبارة عن فروف عن أحرف حقولها الآن وفي الكلام تجيب الدية وفي العقل وفي منفعة المشي منفعة المشي لا يقصد منها الأقدام ولا السالين ولا, ولا, ولا الأفقاث لا يقصدها القدرة على أن تتمشي الآن فممكن واحد يضرب واحد الآن على ظهره وبعدين يخليه معقل تتمشي مسلول خلاصها في شبه ميتة موجودة لكن ما ينشي يسميها منفعة المشي فهذه تأديها كام وفي منفعة الأكل منفعة الأكل يعني قدرة على بلع الأكل هذه نعمة من الله تعالى في نفس الناس من بلعون الأكل لا يبقى يضرب عليه لا يضرب لعب أخطاء مؤشرون وبعض الناس حتى من الأطرحاء التي قدامهم وشكناهم لا يستطيعون لا يستطيعون خاصية البلع هذه ها؟ وفي منفعة الذكاء يعني الآلة موجودة التي لا يستطيعاً يجامع وفي عادة استبساة البول أو الغارة لأن في كل واحد من واحد من هذه المراثق يقول لان كل لان في كل واحد من هذه متعه كبيره ليس البدء اللي في راس تمر البقر يعني تمر البقر في حبتين كمفعاتين ده في ستاك البوم الغائط حبه متعه الذكاح حبه متعه العقد حبه مش حبت. حبتين واحده حبه اخرى طيب وفي ذهاب بعض ذلك العلماء بقدره في بعض الكلام بحسابه ويقسم على 28 حرفا والذي على قدر الله فحقوه طيب فالآن أجي أقول وفي ذهاب بعض ذلك إذا عدد بقدره ففي بعض الكلام بحسابه إيش يقصد الشيخ في الحالة يقصد لو رجل ضرب رجل وكان يقول هذا تفاحة يعني يقول تفاحة ازين زيكم الآن فصار بعد كيف يقول تفاحة يقول فاحة ما يقول تفاحة يقول فاحة فقط ففي هذه الحالة يقول حرف التار فليجي نجسة مدية اللي هي مئة ألف ريال اللي هو النظام القديم عندنا مئة ألف ريال عام ٢٨ حق يقضع في حق الثاته ٣٠٠٠ هذا علم يعني أصبح الآن عجل ما يقول إيش ما يقول تفاحة يقول صاحة واضح الواحد عنده وراح عند حق طيب إذا علم بقدري فطي بعض الكلام بحسابه ويقسم عام ٢٨ حق وإذن يعلم قدرة الله التحقومة أقدم عليها كالتمتام والتأثى كالتمتام والفف هذه لا يعلم ايش معنى تمسام وفصافا التمسام هو اللي يقول تا تا تا تا, تا هو اللي يقول صافا هذا رجا كان بيتفاح بعد ما ضرب مع صلاه من الناس ضربه ضربه جامده اصبح يكرر حرف التاء قلت تفاحه يقول تا تا تا, تا, تا, تا تفاحة. الحرف موجود لكنه أصبح شيء يكرر أكثر من مرة ففي هذه الحالة ايش نسوي؟ في هذه الحالة في هذه الحالة ايش نسوي؟ يقول الله انت الآن حفظت تام وجود لكن المستدرين من يعطيك الآن في هذه الحالة الثلاثة ونصف؟ نعطيك حكومة إيش هي الحكومة؟, الحكومة حفظوها معايا أن يقدر الرجل الحرب أستاذ الجامعة أو طالب في الجامعة أو, أو, أو, أو, أو مرضه في المحكمة أو غازه في المحكمة أو طيارة أو طبيب يقدر كأنه لو كان رقيب كم يكون سعره فإذا كان سعره على سبيل المثال مئة ألف ريال مثلا جيمة لذلك نسترك بطلع الحكومة نقدر الحر كأنه عنه حر ورقيقة طيب حر أو رقيقة صحيح ما في مشكلة أي ما في مشكلة أبداً؟ أبداً ما في مشكلة بمئة ألف ريال فلو قال كم كان كم من قص من أصل الجيمة؟ والله ساب مثلاً بمدار ما كان بمئة ألف أصبح بمئة ألف يصبح رقص كم في هذه الحالة نقص 1000 ريال فاعطيه على هذا الموضوع على السفر هكذا تحسب الحكومة هكذا ها؟ تحسب الحكومة الموضوع يساوي سليم وكون معي بس على طريق تقديره كرقيق في هذه الخالف تقديره كرقيق صبعا لما يكون استاد في الجامعة أو يكون جاضي أو يكون طيار أو طالب في الجامعة سيكون سعره لما ننظر من حرف لرقيق مثلما يكون سعره لما يكون رأي غنم في فرق هذا عمي له متعدي يعني في فرق بين هذا و بينه وبين هذا وي. بيقولوا ايش كل واحد من الشعور الاربعه ديه احفظوا معي اربع شعور محترمه عندك في الجسد شعور محترمه ايش هي اسماء الشعور المحترمه اللي عندنا شعر الراس وشعر اللحيه وشعر الحاجبين وشعر الاهداب هذه اربع شعور محترمه عندنا شعر خامس يعني عفوا هو شعر في شعور دي محترمه عندنا نعم في شعور محترمة دي محترمه عند الاشاعه العامه الشعر الديه هذه ما هي ديه بالعكس احنا المؤمنين في الاسلام بعيه لكن, لكن الشعور الاربعه الباقيه هذه يسمونها الشعور المحترمه لذلك يقول الشيخ الان وفي كل وحده الشعور الاربعه ديه وهي الشعور الاربعه ايش هي شعر الراس وشعر اللحيه وشعر الحاجبين وهذبان العينين رضي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وفي الشعر الديه ولانه من هذا الجمال على الكمال لا هذا كلام فهو رجل وسيل ماشاء الله تباره كمه مره وسيل لابس غطرة وعقاب وكذا وثوب نظيف وفعدين أقول ما عن هذا الجمال وهذه الوسامة فجأة خدع العقاب والغطرة والطاقية فطلعني وأصلع ما في شعب هل أصبح وحش؟ لا بس دم جماله شوية يعني يقيل له جمال هذا معنى هذا جمال على كان يعني كامل والكمال لله لو كان في شعب الآن ما في شعب هو جديد بس لاقص إيش جمال شوية يقولوا في حاجة نصف الديا زي ما أطلقنا الآن إذا كان الشعر الكامل في الديا زي شعر الحاجلين ففي واحدة الحاجلين نصف الديا وفي هدف هد ربعها يعني هدفة التعافيل اللي هي هدفة الرموش حقفنا هذه عزل أربعة فقسم الدية على أربعة تطلب 25 أمت ريال وفي شارب حكومة وفي شارب وفي شارب حكومة ممتاز جزيزين إذن الشارب دوجانك الاختبار إيش في حاجة في حكومة إيش يعني حكومة فقد ان هذا الاستاذ في الجامعة اللي جاب واحد وحلق له شعره حت الشارب وهو نايم وقامني كمان شايف عذره خلي باركم في الشعور هذه انها ما ترجع لو رجعت مره ثانيه ما في هذيك يعني احنا بنقول انه لو ما رجعت مره ثانيه يعني خلاني وانا نايم خذ لي شعره الشارب وبعد يا قد اينا حط لي عليه ماده عاجنه قمت النوم ما لقيت عندي شارب استنيت اسبوع ما طلع الشارب الشارب بعده يطلع في اسبوع ودقيقه اذا الشعر راس في اسبوع 10 وما أطلعك هنا يتبعني طيب لما يجي على الشاربة الآن كيف سنقوم في, في حكومة مقدر هذا الأستاذ في الجامعة ولا الطالبة في الجامعة ولا الغاضي ولا الطبيب ولا خده إنه رقيب بكم يكون سعره والله أبسل سعره مثل مئة الف ريال وهو رقيب طيب تخيله معايا هذا, هذا الرجل مئة مئة مئة الف ريال وفيه شارب هذا ما كان فيه شارب سعر في المنطقة العظيمة السعودية كان يشعر في مصر كان في ايج يعني الاعراف كلمه الحكومه لا تشارك عندنا في السعودية محترم او يعتبر شيء لكن ما في قط على النبي عليه الصلاه والسلام في سيرتي لكن في مصر, لا مصر مثلا يثقفون الشارع عادي ما عندهم مشكله ف اذا في قاعده الاعراف ترى عفوا هذه العرف مصوب في عرف سعودي غير عرف كل دوله اسلاميه لها طريقتها في هذه في هذه الاعراف وهي ترى كلام طيب في عن النبي عليه الصلاه والسلام شيء ابدا ما ورد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء أبداً وهو الشارك وإنما وإنما فيه حكومة تقدير من الإمام أحمد بن حمد طيب تعالوني الله ستكلم الآن على باب الشجاج وكثر العظام باب الشجاج وكثر العظام إيش باب الشجاج وكثر العظام الآن عندنا؟ الشجاج تتبعون عليها الجراح أو الجروح الشجاج الجراح أو الجروح هذه تصيب لكي تطع منها دم وكثرة العظام سنأخذ أننا لدينا عظام كذلك في الجسم أنا ذاكين يقول الشيخ على العظام قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قدرها وافتحانها وذي ما قدرت أصلا وكذلك على الشجاجة الآن نفس الطريقة نبدأ الشيخ الآن يقول الشيخ يقول الشج القط ومنه شججت المفاتة أي قطعتها المفاتة هي الصحراجة يمتع فيها والقط يعني, يعني تجاوزتها الشج جاء جرح في الرأس يعني إذا صد بجرح في رأسك ولا في وجهك يسمى شجر أما بطيئة الجسم يسمى جراح في النهاية نقول جراح في النهاية لكن هذا هو تعريف اللغوي كبه. سميت بذلك لأنها تقطع جلدة في كانت في غيرهما سمية جرحا لا شجر وهي شجر باعتبار بسميتها المنطول على العرب عشرة مرتبة أولها الحارثة الحارثة ما هي يا شباب؟ الآن الحارثة شفتوا لما نضع يدها بعض الحيان بقلوه شوية بأضافيرا يطلع منها زي الفتاة الجلد هذا تسمى الحادثة شوف نطرع منها دم تسمى هذه إيش تسمى الحادثة الحادثة ممتاز بالحارس طاطع المهملتين التي تحرص الجلد أي تشقه قليلة أفضل عليها واحد هذا الحادثة قال ثم يليها الباسلة يلا نخفوا عليها ثلاثة الثقر اللي بعدها ثم يليها الباسلة الدامية الدامعة بالعين المهملة اللي سيلان الدم منها تشب تشف... تشبها بقروج الدم من العين يكبت إلى هنا يعني اول ما انت تبدأ يخرج من الجلدك الدم شوية هذه تسمى الآن بازلة زامية دامعة زامعة التي تخرجت كنة الدمعة نفط صغير الدم طيب اللي بعدها تسمى الباضعة يلحط على هرقم ثلاثة الباضعة وهي التي يطبع اللحم أي تشقه بعد جلد ومنه سمية دفع يعني هذه أعمق كمان شوية أعمق شوية أيوة. مثل البضع يعني مثل الشخ البضع وهو البضع الإنسان. طيب ثم يليها المتلاحمة وهي الغائصة في اللحر وإذان تشتكت من هذه رب الأربعة ثم يليها السمحار وهي التي ما بينها وبين العظم تشضى رقيقة هذه خمسة وإيه هذا كلام؟ هذه خمسة جراحة ذكرتين أقنية تذكرون الجرح يصل إلى العظم ويورينا بياض العظم ما سمينا في المحاضرة نفاتك؟ سمينا الموضحة يعني كل الجراحات هذه أنا تخيلها تكون في مكان في لحم مثل العظم أو تكون في السحن تخيلوا معايا ما وصلت العظام إلى هذا الحد ما وصلت العظام ما وصلت العظم إذن هي إيش؟ إذن هي في هذه الحالة بس وضعتني الدم واللحم إذا حد اجتمحب على موصلت العظم معنا تموصلت الموضحة الذي وصلت عليها لمحاضرة الإفادة هذه الجراحات الخمسة يا يقول عليها الشيخ ايش يقول عليها يقول يقول فهذه الخمس لا يقدر فيها بل فيها حكومة لأنه لا توقيت فيها في الشر بس وقفوا لين هنا معناته لو جانج سؤال في الاختبار اقول هذه الجراحات الخمسة اللي هي الحارقة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحات هل هادي يا شباب فيها هذية ولا حكومة يقولوا لا والله فيها حكومة ما ورد على النبي عليه الصلاة والسلام فيها أي شيء ما ورد فيها توقيت الشرع يعني ما في شيء ورد قفق عليه في الشرع على أن النبي صلى قفق عليه معين وإيه هذا كلام؟ طيب ممتاز طيب ما هو هذه الجراحات؟ السلحات هي اللي تدخل شوية شوية في التحر إلا ما قبل العظم ما أخطتها؟ الحادثة هي اللي تبشر جلده بشرة خفيفة الآن كورا سبت هي تفسير حاد لاضيا أعمق. أعمق كمان متلاحمة استلحف بشكل أكثر سلحف مرة وصلت قبل العرض من شوية اهتا تشتيبه ها؟ هذه الكثير بالنسبة لهذه الجراحات طيب بعد كده جانت الجراحات اللي بص عليها النبي عليه السراعي كتبوني على طرف الصفحة الله يفعثكم هذه الجراحات اللي بص عليها النبي عليه السراعي الموضحة والله أظن اني كتبتها المرة لفات السلاح لكن كتبتها في القطاع سنكتبها الان في الديان الموضحة أكتبه تساوي 5 من الإبل الموضحة تساوي 5 من الإبل هذه بفعالة أن أسألنا فبعدها أكتبه بعد الموضحة الهاشمة تساوي 10 من الإبل 10 من الإبل بعدها المنقلة المنقلة تساوي 15 من الإبل بعدها المأمومة المأمومة أكتب جمدها تساوي ثلثة ديئة ثلثة ديئة أعيدها من جديد الموضحة تساوي خمسة من الإبل الهاشمة تساوي خمسة من الإبل المنطلة تساوي خمسة من الإبل والمأمومة تساوي, تساوي ثلثة ديئة هذه جراحات نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما لاحظ ظل موضحة ويوري بياذ العظم أوضحت لي بيامر عظم العظم قلنا لونه ابيض حتى لما تنطبخ رز لحم اذا اكلت اللحمة وخليت العظمة طالع فيها شلونها خليها على اللون صفر كده, كده ابيض كده هذه العظمه دائما تكون بالظاهر هذه انت الان لما تاكل رز لحم انت قمت بعمليه اضاءه للحم هذا يعني اوضحت العظم مو اوضحت اللحم اوضحت العظم في هذه الحاله طيب الهاشمه ضربني بالفقص فتضح اللحم اوضحني العظم فالشمل هو هذه هي عشره من الابد في الدياق طيب المنقره ضربه الفاس فتحل لحم من مكانه ثم المنقره ثم ماذا هي ضربه المنقره الاخيره الاخيره المأمومة. المأمومة. طيب نعم كده المامومه كده المامومه ها بس حطوا لها تكون يا شباب ضابطه بلفق على راسي فتح اللحم وبعدين اوصل فتحت... الجمجمه فتحت فتحه الجمجمه عظمه ونزل الفق على لشعره رقيق بعد بعد الجمجمه رقيق وقفت وقفت ورجف الفق في هذه الحالة اذا رتبت الفق في هذه الحالة يصير هذه المامومه كما عرفت عليه النبي عليه الصلاه والسلام اذا هذه جراحه الارض عرف عليها نبي عليه الصلاه والسلام طيب عندي الجراحات كذا مثل ما فيها فلتر دياالايس في ايوه الله يستر دياالايس فلتر ديا ممتاز طب عليها فلتر ديا يعني ايش فلتر على ثلاثه قسمنا 100000 ريال على كم على ثلاثه تطلع لي فلتر ديا طيب بعد الزراحات التي فيها سلسة انا انا قرات النصر كامل وأمال أجمع لكم سجمعات إذا الحدي خمس جراحات فيها حكومة لقد لكم هي وأنظرنا عليها اللي هي الحارثة والبازلة والمتناحمة والباضعة والمتناحمة والسنحة قال فيها حكومة بعدين ذكرنا الجراحات التي نص عليها من البيتس والسلم الموضحة والهاشمة والمنقلة والمؤمومة طيب في جراحات فيها سلسة عندنا في الإسلام أكتب الجراحات التي فيها سلطة الدية كمان عموان جديد الجراحات التي فيها سلطة الدية سلطة الدية إيش هي أكتب قبل شوية والدامغة الدامغة الدامغة الدامغة بعد الدامغة أكتب الجائفة الجائفه طيب هذه الجراحه ثلاثه وجات صار في الاختبار قلت لك هذه الجراحه ثلاثه ايش فيها؟ فيها ثلاث ديه ثلاث ديه طيب المجموعه اخذناها سابقا اللي هي ضرب الكره طيب الداعغه برضه الداعخه خلوا بالكم ما نص عليها هنا على هنا يعني تنفض لكن هنا بغبا كيف تيجي كيف تفت... تترقب بالطرف تفتح غشاء الرأس تدخل على ال... الجمجمه تسترها بعدين تنزل على غشاء رقيق تفتح الغشاء الرقيق وتنزل تحته شويه هذه تسمى الداعغه يقول لنا ندرسها فنق على ايش على والحنابي المخمومه ونحن هذه بقاستوا عليها الداعغه لانه فيها سلفتين في اخر الجائفة هي الضرباطي شبابة اللي لا تكن في مكان لكم في لحم لا تكن في عظم زيتين البطل لو زكنا الآن بطننا هل في عظام؟ لا لو زكنا ظهرنا هل عظام؟ لا فإذا جاءت الطعنة في يمين البطل في شمال البطل في وسط البطل أو كذلك الظهر يعتبر هذا ما كانت تسمى عندنا إيش؟ جائفة يعني ذهنت إلى جوف الإنسان جوه في الجوف هذه فيها تفتح لي نص عليهم عليه الصلاة والسلام وإيه سابتنا؟ مرضى ما شاء الله تبارك الله طيب أكتبولي الآن تحتها مدام من الجراح وكسر العظام أكتبولي العظام التي فيها العظام التي فيها بعير واحد فيها بعير واحد يسر أكتب تحتها الظلع والترقوة هذا الان العظام اللي فيها ايش بعير وحديه فالضلع والترقوه الضلع لو واحد بني الان على على صدري وفي صدري واحد من الارضنار ايوه وما ففي هذه الحاله يعطيني عفوا اذا اذا الى انا ما ضربني على الظل ضربني على الضلع والجبر خلاص ورجعت سليم الحمد لله كل شيء تمام يعطيه على هذه الضربة كم؟ يعطيه على هذه الضربة بعير وكذلك الترقوة فلا الترقوة شوفوا عندكم الآن في أعلى لفظ الصدري عظمتين كين طويلة جاية من ذات اللحة إلى نهاية الأكتاف ثلنا إذا ملغت التراطي هذه الترقوة لكل واحد ترقوتان الآن يمين إشمال في كل ترقوة فيها بعيد في كل ترقوة فيها بعيد إذا الجبر والقبر رجح لي كما كان يعطيه بعيد طيب اكتبوا العظام التي فيها بعيران فيها بعيرين اثنين ايش عندنا العظام اللي فيها بعيرين اكتبوا الزراق والعبد والفخذ إذن العظام التي فيها معيران الزراع والعضد والفخد والساق والزل والساق والزل يعني لو يا شباب واحد ضربني وكساق لي زراعي حيعطي لي هذا على مصوص عليه طيب إذا واحد ضربني على العضد التي هي الموطقة ما دينا نرفق إلى إينا الكثف ثم العفض أيوة هذا لهذا المكاطب الذي يجب المسجع سرين أيوة سيضرني على ضرب هذه بعيرين طيب إذا أبردني على فخدي وكسردني الفخد ورجع ورجع سرين يعطيني بعيرين أنا أتكلم عن الإظامة الآن وإذا أبردني على ساتي وكسرد سات ورجع ورجع ورجع سرين يعطيني بعيرين وزند فين هذا؟ <تصفيق> الآن الساعد عندنا موجود الآن من من مفصل الكف الى المرفق عندك الان عظمتين في هذه المنطقه مفتوحه يعني ماشيه نازله مفتوحه وبعدين ترجع تنضم من جديد كل عظم من العظمتين تسمى ذن الذنذر فيه اربعه وفي الذنذر الواحد كم في الذنذر واحد بعيران في هذه الحاله طيب إذا انا ذكرت من العظام اللي فيها عافير والعظام اللي فيها بعيره اكتبه Indonesia التي فيها خمسة من الابل خمسة من الابل <تصفيق> <تصفيق> الأعظام التي فيها خمس من الابل ما هو العظم الذي فيها خمسة منę traded تتضخارون مرت علينا سابقا هلني أرزو لكم العظم المرة قال عليه Wine العظم والتي مرت علينا Nigga عليها السن السن هذا السن في 5 من ال جي 50 في خمسة من ال جي تمام هذا في 5 5 من ال جي خلاص كده طيب اربع بس عاديك لكم الحكومه عشان بعض المصطلحات اللي هي خاصه بقها العقودات زي كلمه الغره زي كلمه الحكومه لازم نعرفها وليه كما راينا انا عرفت لكم هي في المحاضرات بس لازم تعرفونها كمان في هذا الموضوع شوفوا يا شباب قبل ما تحمله عزة محبر باب العاصرة ما تحمله أفرعوا قدنا تقريبا بثلاثة أسطر خلينا نشوف لا مصرف أسطر عزة واحدة ثلاثة ثلاث، أربعة خمسة ستة تقريبا ستة أسطر مكتوب ففيه حكومة والحكومة بدأت عند الحكومة أن يقوم المجني عليه فأنه عبد أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم ما هي الجناية به قد برئت فما نقص من القيمة ثلاث وبدأ يرغب من ثلاث أي ذي عليه مثل لسواته من الزيال كأن لو قدرنا أن قيمة العبد أن قيمة عصر قيمة المجني عليه أن قيمة المجني عليه لو كان عبدا سليما من الجناية بستون ألف وقيمته بالجناية خمسون ففي هي تحي ستس ديته للقصة الجلاية ستس أرضيما نقصة ستس أرضيما يعني كيف أدخلت لكم <تصفيق> نقدر هذا الأستاذ الجاهن بالمقيمة العكاين الرقيق مئة ألف طيب وسليم طيب الآن هذا الأستاذ على سبيل المثال على سبيل المثال عنده جناية شارفته من الجناية اللي هي مثلا السلحاق السلحاق اللي قلنا عليها فيها حكومة طيب كم نقص مديمة الأستاذ في هذه الحالة لأنه مغنى رقيق والله كب 100 ريال الآن ممكن ممكن يكون جيبه تدى الموضوع بـ 100 ألف يقوم بـ 98 ريال بكار رقيق. رقيق كم أصرف بين الـ 100 والـ و... و... 98 ألفين نعطي الـ 200 على هذه الجراحة يتسمى الثلاثة كيف سوف تبيره لكي أخبركم مكان للحكومة لكي أستعدكم للفائدة طيب تعبوني الله يشرفكم الآن على ثمان معقومة ذكرها الشيخ الآن بعض الجنايات بعض الجنايات بعض الجنايات بلنا تزيد الجناية الإنسان جمالا شوفوا شوفوا للشيخ الآن قبل باب العقل ما تحمله تقريبا بخطر يقول وإلا بتلقصه الجناية حالة مرئة قوة حال جرياء دم فإلا بتلقصه أيضا أو زالته حسنا فلا شيء فيها نبغى امثاله في الشرف جنايه ابغى انسان صرف وخلاه جميل ضربوها لها مثالاتي في الشرف جنايه المثال الاول لو تخيلوا معايا امراه فيها لحيه الله ما شاء الله امراه مدحيه الله لحيتها لين لين اعلى قدر ما شاء الله سبحان اللحيتها فكلتها زميلتها وهي نايمه وكافتها مفجت وحلبت لها اللحية وحققت لها مادة عارزلة عشان لا تطلع اللحية مرة ثانية جامت هذه المرأة من النوم أو من البنز هذا طالعت في المرأة وليس لليحية فلسل لحية فيه لك علي الحركة تبكية جامت الطيب أنا درصت في المرضي أنه اللحية يحلق بالتالي لحية وما تطلع في الأسبوع أو عشر أيام من حبي يدد من الزباية بمين ألف ريال بية اللحية جامت لهم وحش تكي كبت العربية عشر أيام وليس لليحية لذلك حقا يتدف مرد عاجل ولم يتدفع اللحية مرة الثانية فراحة الآن على السبيل أن تشفك عند القاضي فظلها القاضي يعني أنت شفك باللحية أجمل كمرأة ولا بدون اللحية فلنقضون أن المرأة بدون اللحية أجمل قالت مدام تسود فيك جناية زادت في لن نأخذ عليها في هذه الخالة أيدي ضربون أمسان ثاني لو كان في الإنسان فيه ثقلون أو أصلول في وجه اللحنة كبيرة رضيكتين وثنفق الوجه ومشي في الوجه خليت أبدا وبعدينا ف دخلت وسط العمليات بسرعه وشلت اللي هي ذا من البنج الله عد في سلوله ولا في في وجهه هو الان وصوت طراحه بس ذا يش عقوبات لا تروحوا بالجايه رجعنا انا عليه كذا ذا ايش هذا السلوله والسول اللي كل شيء كله انا قال طيب انت عايش لا انا مش حاعطك بيه روح اشيك فرح الشكل القاضي إذا كان فيها لحمة فجهة وجاغة جاغة وشلهية وحطني مخدر وكذا يقولون الضابي انت شكلك أجمل قبل ولا الآن؟ قلنا الله شكس في أجمل قل مدام جنع عليك جناية وزادت جمالا فمش حن يعطيك أي ديئة في هذا الحال وإذ كذا تفقنا الجنايات التي زيد الإنسان جمال لا يكون فيها في هذا الحال أي أي ديئة فرص كذا ندخل على باب العاقلة وما تخللهم طيب شيء بباب العاقله ما تحكمه العاقله احفظوا معي دائما رايسه وياكم لا تنسون العاقله هم الذكور ما في اناث في العاقله الذكور يعني انا لما اسوي يعني يعني ذكرت لكم في ذاك كتاب الجنائي انه العاقله بس معاه في قتل شبه عمد الخطا اما العمد ما تدخل معك العاقله فالعاقله انهم يدخلون معايا العاقله يدخلون معايا قد بارك مين يدخل فلعباء الذكور يعني انا سلام بسلام بسلام إلى آدم عليه السلام الذكور و... إلى آدم عليه السلام وأولاد الذكور وإن نزلوا وأحبابي وأولادهم وأخواني الذكور وأولادهم الذكور وأعماني الذكور وأولاده الذكور الحريب لا يتدخلون يعني حتى لو غاصب أبوه عشرا ألاق وغاصب أم ريال ما يتدخل الأم إلا تكبرونه نتسلمهم لكن هذا أحيان نبط معاكلة للجبر الآن ويجرونهم يتفعونها أيوة. إذا من الذكور اللي حيث عن ما يسعون في هذه الحالة الآن انا من قبيلة كذا أنا قبيلة كذا طيّد من أي الأفخار في القبيلة الكل قبيلة فخد معين أقول له الله ما نعاش من أي فخد بس أنا من القبيلة ما تعطل عن القبيلة كاملة يقول الشيح يطلع الفخد اللي تنسد إليه يا ما تعطل عنك القبيلة كاملة طب لو قد من أسرة كذا من أسر جدا يقول لي على سبيل المثال أنت من أي أسرة أقوله من أسرة يقول لي طيب من عيال عمك وعن دارتك لأنه يكون جدا اسمه مثلا سعد جاء خالد ومحمد وعلي جدا علي الآن على سبيل المثال أيوه تضيع دي أسرة المتسمة لعلي من الذكور عشان أعتبروا هذا ايش فقدكم في النهادة أيوه أبناء أخذ العاطلة طبعا شيء خالد من العاطلة ما يحتاج بذمه هي على من, من العاكن على طول اذا مثلك الاقواني واولاده الذكور على طول بهذه الطريقه اذا انا مضطر ان اطلع نسبي في هذه الاسره الكين جدا الكبير او صاحبه اثان المرشح بقى مين قاعده البطون ليش البطون عشان كان جماعه من كبره الجبيهه ماكش الفخذ زين الا اقصاط صغير لا بطن كامل يعني قاعد فائض في هذه في هذه العيله ها احنا استقرنا ككقرائن العاصه تحت اقصاط تفقنا على هذه المعلومات البداية طيب. الآن يقول الشيخ الآن العاقلة عاقلة الإنسان ذكور عصباتي كلهم من النسب والولاء الولاء معلومة يمكن لغت علينا سابقا أن أجر شخص كرتيق وأقول له أنا أعتقك من وجه الله تعالى أيوة. بس على شرط ما هو الشرط؟ الشرط أنك الآن أنت تدخل مع العاقلة في حال أن أنا سويت جناية شبعا أو خطا يدفع معهم الديه يترافق معهم اذا وافق يصير اعتكم يصير يدخل مع مين مع قرشه قضيه الديه يقول كك اخوه ووالدهم إبن،, ابن ابن عم جدنا الجان حاضرهم اللي موجود في جدا وغائبهم حتى اللي في في امريكا هو يعتبر من العائله حتى عام الذين هم هم العادين النسب فدا ايضا علو وابنائه ونسله وهم الابراء جانبا علو وكاهو ابن ونسله كوان كان جاني رجل او امرأة معناته انا في هذه الحالة يا شباب اذا قلت انا جاني فيصير في عاطلتي طب لو كانت امرأة هي جانية برضو ابناءها ذكور و اخوانها الذكور و اولادها الذكور و اولادها الذكور و ما كذا ما حيضخرون النساء ما يضخرون النساء في قضية في قضية العقل هذا طيب ذكر حديث مر علي سابقا انه حديث ابو هريره قال لي تصافنت جنين امراه من الذي احيان سقطت من جره الجره ذكرناها عطفه طيره وامر صغير ماذا يفعل عبد الامر ثم ان المره التي قضى عليها بالجره توفيت فقد النبي صلى الله عليه وسلم يراها لزوجها وبنيها وان العفله على عطفتها ومقصودنا هي عطفته هي عطفتها معناته شوفوا الان المراه القاصه للمقتله وكان قد قتلتنا شفنا عند زي ما قلت لكم المحاضره اللي فاتت جعل من العاقل اللي هو غرامة الديه جعله على العاقله منهم العاقله العاقله اللي اللي هم آ آ آ آ آ يعني عقاتها الدثوق اباءه وابنائه واخوانه طيب يقول ولو عرف نسبه من قبيله هذا الكلام اللي قلت عليه الافكار ولو عرف نسبه من قبيله ولا يعلم من اي بطونهم لم يعقلوا عنه عجيب انا من قبيله من ما ياكلون عندك ابدا موجوده طيب اكتبوا العنوان لايت ايامهم في الدنيا والاخره من ذا يدخل في العقل من لا يدخل في العقل عشان اقول اعد لكم من اعداد الطبيعي كده الناس اللي ما يدخلوا معهم في العقل ما يلي يغرمون الدنيا او اكتب الناس اللي كل العناوين تصنفع من هم اللي ما يغرمون الدنيا او ما يدخلون في العقل اكتب الرقيب ابغى واحد والمجهول والصغير والصغير والأنثى والمخالف في ديننا جاي إذا بتستنكم الناس اللي ما حيسلول معنا ولا يدعمونا من الناس الذين لا يظنون الديان الرقيق لا يدخل معي في قضية الديان والصغير والمجنون والفقير والأنثة يعني أمي وكان راتبها 20-30 ألف ريال لا يدخل في الديان تكرروا من الجزاء الله خير لكن من يلزم إجبارك والأنثة والمخالف لدينا جاني المخالف لدينا جاني يعني لا رأينا على سبيل المثال السعودية مسلم وأقول يلا الله يدخل يهودي أو نخراني ما يدخل معي في قضية في طبعا الآن في السعودية لا يوجد عرضية نيهودية ونصرانية لأنه سيكون مرتد ويقام على خطب المرسد لكن لو كان هناك ثلاثة في, في المملكة العربية السعودية ومع من الأخوان جانين يشتغلون هنا الثلاثين وهذا سوى مشكلة وعليه هي الآن يدفعها ففي هذه الحالة نقول تعال مين عندكم الجماعة؟ تقول أخواني هنا في المملكة كل أخوان معها نصارى إلا واحد يهودي من أخوانه لا يصل معهم في قضية هذه يكونوا كلهم على بلدة ملة واحدة طيب اذكروا كما الله في ايامكم اذكروا ما لا تحمل العاقله الامور الثانيه ما تحملها العاقله ايش الامور هنا قلت لكم العلماء الناس في العقل منهم ايش الامور اللي ما تحملها العاقله يعني في حتى العاقله لو تجي تحمل معاها وتتدخل في في امور قلت تعالوا نتفق منها عشان ندفع ولا ما ندفع ايش القتل العمد القتل العمد اثنين قتل العمد يعني ما حتتحمل معايا اني انا لو كنت قاتل عامد متعمد ما تدخل لان العاقله ما تدخل في شبه العمد ولا وكذلك في قتل العمد لو كان قتل ما حنصير بالديهات حصير بالقيمة فالعاقله ما تدخل لا فقط طيب اذا ما تدخل في القتل العمد ولا في قتل العمد ولا تدخل في صلحة الاعتراف ولا صلحة الاعتراف ولا صلحة الإنكار ولا صلحة الإنكار ولا ما دون سلف الدية التامة ولا ما دون سلف الدية التامة عايش خلان عشان اختري شوف وش يقول الشكل الان يقول إذا الان عاقله اذا جاءت تدخل ونتبه الان هذا الشكل انه تعالي احمي لي معانه في الديه تقول طيب ف هذا القاتل اللي جماعات قلنا لها هداه العرض بالله ما تخفف في العرض طيب لو قلنا لها هداه العرض تقول لا انا ما تخفف في قتل العرض لانهم بقيمه مش بالديه كذلك ما تخفف في صفحه انت وارسم خلي اعتراض ايش واكم معي يا شباب وانا رايح الان مع خط السريع اللي جار عافي جدا وجئت اني دهتل رتيار ومات وما انت محتله بعدين جاني ابوه بعد يوم, يوم يومين قال انت في المسلين مدد السجار عمتل اميوه قال انت ببقى مين دهست ولد ايه مانت في خط السريع وقال انت ببقى اكيدك مانت ببقى اشكذا القتل هذا وما قتل خطأ طيب قالوا يلا الان ادفع فالان ما في هذا حيشي تكراه مني فانكو صلى الطيب انا اللي دهسته هذا شرط مصطلح الان صرح اجراء يعني ترى صارح ترى نعم مؤكد او قلت له لا لا ما مهزت كيف بتجاوب علي بالكاس الضرر ما فيها بالبدا بالسمار القيام بس خلاص اجت على المواق اذا يعترف على طول يا انكرتم معترف ليش مو على هذا الموضوع ما في شروط هي قرارات بس انا قررت طب ليش اقررت لاني عارف ان ما حتعول ريال اللي حتصبع مين الاخر انا في كثر سلح الانتاظ سلح الاعتراف العاقلة لا تحمل إلا إلى واحدة صراحتها موافقة لا بموافقة في هذه الحالة طيب كذلك قال ولا ما دون ثلثة دية تامة كم الزلثة دية تامة؟ يعني لو نشتمت المائة ريال مائة ألس ريال على ثلاثة لو بنا في التقسيمات القديمة حتى الدولة عندنا ستطلع رقب بثلاثة وثلاثة و وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة ممتاز جدا هل سؤال تدية التامة؟ طيب سؤالك التالي أنا راجع بسيارتي راجع راييه السبعة للخلف وما انتبحت لواحد من الطلاف ورحت دهس له الصباع قدمه الكبير يا مطيك ربك أرسله هو ولا يجيب شرق صاحب طالب نزلت إيش فيه خير إن شاء الله دهست الصباع وطاح الصباع نقطع هذا الآن الدهس مني إيش عطبه خطأ أنا ما قفت إذا خطأ طيب الصباح هذا كان فيه شباب الاصبع هذا فيه رقم 100000 ريال على 10 يوضع في الاصبع الواحد 10000 ريال لما تفهم لما عندك 10 اصابع في اليدين و10 اصابع بالجنين اسال سؤال هل تدخل العاقله في الاصبع لا ما تدخل العاقله في الاصبع اللي ب 10000 ريال وانت قلتها في المحاضره في انه تدخل العاقله من سلسله ديا وما صوت طيب معناته لو كتبت الاصبع ما تدخل العاقله طب لو كتبت اصبعين ما تدخل هذه العشرين. طب لو بشتر اربع اصابع تشكر العاقله هنا ها بداخله سوره الديه التامه وابقى سلام طيب ليش انا قلت ولا تحمل العاقله آآ آآ ما دون سوره الديه التامه شوفوا هنا عندنا عندنا شوفوا شو يقول الشيخ ولا تحمل العاقله ايضا ما دون سوره الديه التامه ايجيه ذكر حر مسلم لقضاء عمر رضي الله عنه لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المامومه عقل المأمومة كم عندنا بيئة المأمومة؟ كم قلنا عنها بالشوية؟ يا شباب، يا مشايخ، يا طلاب اسم الزرافات الإسلامية بيئة المأمومة كتبتكم هي على طرف الصفحة بالشوية ظن فيها ثلثة دية ظن أجراع التي فيها ثلثة دية المأمومة والدامغة والجائفة وكتبناها على طرف الصفحة هناك إذن عمر بن خطاقه في العالم يقول لا يصعب بالعاقله في الاكل في شفها نعمل خطه حتى تبلغ دية المأمومة دية المأمومة ديب صرف اللغديه المامومه هي تماموما يعني جزء جديه صرف الجبهه صعبه تدخل العاقله في هذه في هذه الحاله طيب خلاص انتهى جمال ما شاء الله تبارك الله طيب ممتاز انت طيب تعالوا نراجع هنا على فصلتي كفاره القتل فصل في كفاره ترقتل فصل في كفاره القدس كفاره ايوه ماشي يا خالد يعني تدخل المأمومه يعني العاقله تتحمل تتحمل من حد المأمومه فصاعدا يعني لو ضربت انا رجا المأمومه يعني ضربت الفاس على راسه خطا في الفاس وطاح يدفان على رأس رجال وشد الجلد حتى تزمعها حتى تغارس وكتشفل الجمجمة ودخشا إلى إذا قبر بشاء رقيق هذا لابد هذه مأمومة تبدأ تدخل العاقلة معي في المأمومة هذه تدخل العاقلة في المأمومة تصاعلت فأعلم إلى المأمومة طيب الآن فصلت في كفارة القتل أتخذ كفارة القتل شبه العمد والخطأ شبه العمد والخطأ معنات يا شباب الآن ان الكفاره قتل هذه كفاره قتل الان الكفاره هذه تكون في شبه العمد الخطا لو جاء في الاختبار هل هي صح ان كفاره القتل تكون في الخطا العمد لا يصح مطلق لا يصح ما تكون كفاره القتل الا في القتل في القتل شبه العمد الخطا العمد في كفاره ما في القتل طيب اذا انا انا وانا ماشد سيارتي ، الله لا يجي بشرف الخط السريع إذا تستدي رجال وحكمت علي بأن القتل خطأ واني انا ملتزم به في المئة ففي هذه الحالة حتزم بأمرين عليّ يديّة عليّ يديّة أدفع هذا الرجال هذا اللي هي ديّة اللي قتل الخطأ والله يعيني يعتزم بكثارة ايش هي الكثارة هذي الكثارة هذي ملحقة بالدية على طول إذا تستعتلوا الدية في شفه العمل أو الخطأ الله يعيني كمان أكثر ثم يعزت ركضة والرقاب في الآن هذه الأيام سماعين نعصوم شهرين إيش؟ شهرين متتابعين يبدأ الشكل الآن في كفارة القتل من قتل نفسا محرمة أكتب على المحرمة المعصومة المعصومة مثل نفسي ونفسكم الآن التي هي محترمة عند الله تعالى لأن أقول لكم أنا عكس المعصوم من هو مهذر الدم؟ من هو مهذر الدم عندنا ذكرنا من بداية, من بداية المادة ذكرنا أنه هو الزان المحصل والمرتد والحربي الزان المحصل والمرتد معروف المتدى يعني يكفر بعد إسلامه والحربي لو بسمنا العالم أو الترن الى إلى جسمه دار إسلام ودار الكفر دار الإسلام حنة دار الكفر اللي ما بيننا بينهم عهود ومواثير الشجب العثانيين في الشرحة المنتعي يقول هم اليهوثي فلسطين اليهوثي فلسطين هؤلاء هم, هم الوحيدين الآن اللي يعتبرون لنا بالإصفة لنا أهل الحرب ما لنا سفارات عندنا وما لهم سفارات عندنا ما خطيرات يروح لهناك وما خطيرات يجي من عندنا من عندنا وبحال الكلام فهدوده الآن بالمشطرح السلطة الإسلامي يسمون أهل حرب طيب من قتل نفتا محرمة معلاته لو, لو قتلت نفس مهضرة بزم زي الزان المحطن والمرتد والحربي ما علي كفار القتل لأنه ما علي يديه أصبت في هذه الحالة من قتل نفسا محرمة وله نفسه ماشي في سيارة 140-150 وانقلبت السيارة ومت يجال بالسرعة قراملية عند الحنام يرقل مع كفار كيف أطلع كفار وانمي قالوا كان في رجاء وعندك ما مال يأحلف يأخذون من مالك يشترون رجب ويعتبونه وإذا ما ترقاك تصور شهرين متتامعين فأنا ميت خرصة بالكفار إذا أنت ميت أو قلنه لو قتلت عبدي القلن دمانا عبدي فعرفين عليه كفار أو مستأمنا المستأمنا هو الإنسان الذي بينه, بينه يعني يعني زي اللي عندهم إقامات الآن عندها مثل المملكة عملي السعودية الآن. من أي ديانة ما بقدر سليهوتي ونصراني من أي ديانة حتى لوثني لو أكفر عليك الصاره مكتوب اجنبا او اجنبيا مش او اجنبيا او جنيلا او جنيلا جنيلا هذا الجني قلت لك عليه سابقا بهدلني في قبل الخباره نبدا معاه من 88 يوم الى ما ينتبه الميلاد الى قبل الميلاد سنه جني لو كان دون سته شهور او بعد سته شهور الله يحيي اشفع لهذه في في لي لهذه الزوجه اللي دفعت وثقت الفجر من باكر النهار وكمان اقولها كسر ليش اكسر ال 29000000 بتاعهين لمده العيد رجع حتى مره اللي حامل تتصل وبتجابه بتقدر 7 يا الله على بحله الثاني يا الله على قد ايش اشتقت يا الله ما ترحم الخلاص بعد بس اسمه خليل فراح شينا دغرى او نجدت لصاحب الشريف او ربي تبع على رقمها وما تتصل من 81 ونص اكثر اوعينا نكسر تسعديه للابو اللي هو ابو الولد. وتسوم كمان شهرين وفتادعين يا, يا ربي يقول اوشارك في قترها خطأ او شف عمد ايو انا عشي كده بكره من قتل اللي فيه كفار خطأ او شف عمد مباشر او تسبب المباشر ربعانك بسكينه والتسبب حفرت حفرة الان في الخطة السريعة افضل انها فوية موالي حلوة للمسلئين وصلت فيها الناس ومرتوا فتسبب او حفر بئرين فعليه اي عنا القاتل قلت افتب جنبه مسلمان يعني عن القاتل مسلما أنا بقول أو كاثرا حتى يصلك مأتوا أو كاثرا يعني كل واحد في المملكة العربية السعودية هنا حيثثل بإيش بذية و كفارة يعني زي لما أنا أكثل نصراني حتى عديته وهو ولم يكثلني في المملكة حتى عديتي في الخفص شفا عبدالقطة كذلك أنا لما أكثل نصراني في المملكة الله يعيني يكفر وهو كمان لما يكثل سعودي الله يعيني يكفر طيب مسلم عليه كفار أنا عالي إني يعتق رقبة فلو كافر مصري بسوار ده حسبه صواف عندنا توراة هندوسي ولا مصري ومقامش واحد سعودي ما نقول له طبعا دينك طلع دينك تعال عليك يا صامبرس كونك الكفر بالله واعتقد رقم قال ليش قاعد اعتقد نقول له لا يقول لك ايش فيك كمان نقول لا تعالكم شهر من التتابعات تقول انا خائف هو خائف البعيد يا ربي يا ربي فانت اذا ما كافر ما يجي عليك اختبار عليك اصلا ما تصدق بالمله الكفرات وتخسر ولو كافرا او كنع حتى قلت له كفر ما عنده كفر طب مال ومال يعطي رقبهم عدو مال يدرسوا بشهرين متسابعين او صغير او مجنون طب الصغير والمجنون ان كان لهم مال صلعنا من مالهم مع ذات الوقت وعطقنا رقاب وان مالهم الصغير حتى يبلغ ويصوم ونستني المجنون حتى يعقل ويصوم لو ماتوا قبل البيغ قبل ما يعقلون تسقط القفع رقبه طب اشياء الكفار عندنا الان قال الكفار عدك رقبه فان لم يجد صيام شهرين متتابعين موافقه لا تنسوا لو جانسوا اختبار يسامكم هل يصح ان كفاره القتل ركبة او صيام شهرين متتابعين او عام 60 قطعه على طول ما كان 60 يعني كل كل خطارات عندي في الاسلام خطارات اللي ين كفاره الظهار خطاره الجماع في شهر كلها فيها ايش كلها فيها يعني صيام شهرين متتابعين من الخيارات الا هل الخوار حاجه نفس المباحة نفس البادي من هم البادي الآن الشباب الذولي نسميهم حنا نسميهم هذا البغي خارجوا بسلاحهم و ارتكزوا فينا فقالتهم الدولة اخرجوا و قالوا محنا خارجين ايوة فبدأ القتال الآن بيننا وبينهم بين جنوده من عسكر وبين ذوله وبدأ القتال كل واحد من العسكات يخديه لنا يقتل واحد من أهل البغي ما علي كفار للمباح او القتل قساطك و أحداً و أعجبه في الساحر لبنطل أكثر من أجل فقتلته لا علي كفارة او حد لما أبطل الساحر على سيسان حد الساحر ببنطل أكثر لا علي كفارة أو دفعني عن نفسي سمينات صاحر و شباب يحتدون علي شباب تقول واحدة مشهريين ما يجوز لا أستمعهم قبل أن تقول لهم بدلتهم لا علي كفارة طيب و يكثر القن بصطور كما قد قال القن ما عنده مال يكثر بالصطور ومن مال غير مكلف له يعني غير مكلف الصغير ولي يفرض عليه وتتعدد بتعدد قتل عقيل في ربي ايش يعني تتعدد بتعدد قتل يعني يا شباب القصاص لو انا انا لهستني اربعه نفاره الله يعلم لي بثمان شهور قسومه شهرين في شهرين في شهرين في شهرين فني الشهور كلها حتكون ايش علي الصيام بهذه الطريقه ايش بدي عندي حاجة بقولها طبعا خلاص محاضرتها او شكت الان خلاص اقول اخر تنموا وقتد المحاضرة وابدا ان شاء الله محاضرة قادمة من الكفامة اخل بالكم احنا وصلنا لتكفارة القتل الله يشد ايامكم في الدنيا والاخرة هذه المعلومة التي اتكردتها بمعلومة تأبقى عليها لو ارجعنا كذا وانسفنا الصفحة دي ورجعنا للجنايات الجنايات اللي انا شاء احسنكم هي باب كتاب الجنايات شوفوا كتاب الجنايات كت يا في دليل على ان الكافر الكافر ما عندي في المملكه العربيه السعوديه على ايش عليك الفاره ففي له لو في كافر يعني انا ضربت كافر هو مسلم وقتلته ايش علي في هذه الحاله علي كذلك الفاره بس هذه المقارنه بين الصوره اللي هذه تعالوني على الجنايات الله يشهدكم آخر لقوة يعني ما حقا اللي قالتهم فضيئة إن شاء الله تعالى شوفوا كتاب الجنايات بالأوله الهاية كتاب الجنايات مكتوب طفل مكتوب إيش؟ مكتوب طفل قتل الطفل بثلاثة سطول شوف مش مكتوب ومن قتل بطفل كفار من ظنوا حربيا فبعنا مسلما أو رمى كفارا تترصد المسلم وفيف علينا إلا من المهم ولم يرصدهم فقتله فعليهم الكفارة فقط تقوله تعالى لكن هذه التعليمات أنا أخرت عني تدين أخلص من الكفارة يعني المملكة العربية السعودية على ثلاثة فيها المسلحين لو كانت تحارف الآن مع كفار كفار هذالك دينهم واحد مسلم أنا توقعته إيش توقعته كافر متضح أنه مسلم متبادي هذا بعد قتلة بعد ما قتلته ما عليك في هذه الحالة أن يتخطط الكفار ما عليك أبليه فين الدليل على ذلك الدليل على ذلك كنتعرف إن كان منكم من عجوب من لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال ولم يفكر الجيد ولم يفكر فقط أخذت المعلومة إذن أن تهم قضية التفار عشر بسير ملحقة بقضية أو بباب التفار الذي ذكر الشيء بس لفتي الله في الجنة والآخرة واتقلكم بإذن الله تعالى المحاضر والطاهمة وضع في باب القصامة رقم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته